وقال الذين استكبروا للذين افتضوا نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل المكر لين وان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 كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه نذير الا قال مترفوها اننا بما ارسلتم به كافرون وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۖ إِنَّ رَبِّي بِصُورِ الرِّزْقِ لَمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۖ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا سُبْحَانَ اللَّهِ فَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيبٍ فِيهَا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الظَّعْنِ بِمَا عَمِلُوا فَأُولَئِكَ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 قُل إِنَّ رَبِّي بِصُطْرِ الرِّزْقِ هَيْنٌ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ